ما يقول المسلم إذا زكي يقول اللهم لا تآخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون